مشرمين ارواح النجف وديارنا ناظر المدينه ميلاد الحسن والينات. ملحمية أبعى السلامي أبعى السلامي ورسل البضعة نبينا أجمل كلامي أجمل كلامي فرحت قلب الولادة وزايد هيامي زايد هيامي يا طيور الفرح أخذي شوق وغرامي شوق وغرامي يا طيور الفرح أخذي كتابي على جناحك وعتيني لحبابي يا طيور الفرحك في قلبي على جناحك وعتيني لحبابي الارض المدينة الارض المدينه الارض المدينه الارض المدينه Sala, Sala, Sala, Sala, Sala, Sala عاطمة الليلة ولدت نور و تخلّت كرم ولدت بالمدينة و شخصة مجّل نور من البار حملة نور و تشيّل ربي تبحظ من أبوه نور و تجسّل هو الأملاك بمولدتنا فرحه نزلت وقتنا لا ولملاك بمولده تنغيله فرحه نزلت وقتنا تهلي يا <ضح> لا الارض المدينه الارض المدينه الارض المدينه الارض المانع شق خيك عشاقك احنا منك احنا اللي طلبنا لا ما تردنا بالكرم يا ابو انت علمنا جارتك صارت ما نوليه ملنا شو كنت نشاهد نوره وكنت نتمنك مشاهد نورك نعطيني امتى تريد نزورك الارض المدينة الارض المدينة الارض المدينه الارض المدينه الارض المدينه سنشبل الصمادة وسلوتنا بينا ننتظر مولودك احنا بلافة ايجينا, ايجينا رابع انوار الهداية اشرق علينا, اشرق علينا نسنة ملك البارية للأرض المدينة عسي ومريم وحوى من بدن هل لي لا يهنن فاطمه اسيا ومريم وحول السما بدن هل لي لا يهنن فاطمه الارض المدينه الارض المدينه الارض المدينه الحسين حسن طبر العارضي بصوت الرادود الحسيني كرار مالك الشمري كان على الهندسة الصوتية والتوزيئ أحسين لخولدي وخالد العيداني تم تسجيل هذا العمل الحسيني في مؤسسة مجانين الحسين عن النجف الأشرف